you اتهيق لي ان انا من غيرك ممكن اعيش قلت يوم وانساك حاولت يوم انسيت كيش هيو حاولت كتير مع قلبي وما طانيش فاكر قلبي صار قلب انا حست راحه معاه وقال حمري هواكي ما كان جوايا ضمادى وكان قلت لنفسي انا أنسى انسى مع الايام بس ده كله طلع في الاخر اي كان نفسنا قدر أنسى مع الأيام بس ده كله طلع في الآخر أي كلام انا مش قادر اسامح نفسي على اللي انا فيه انا مش عارف عايش حتى المن والبهي قلبي طواني ازاي على بعضك وافد لي وايز اقول اسف ليكي وانا يا حبيب جدك اتندمان هو اللي رماني معاك طلعت انا فيه خساره قلت لنفسي انا حاضر انسى مع بس ده كله طلع في الاخر اي كلام النفس انا قادر انسى ما ليا انت بس ده كله تلاف في الاخر ايه كان